للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما أولئك أصحاب المادهم فيها قالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم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 يضل عن ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت, ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله